لا اله الا الله قران الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك ومقّت وإذا الأرض ودّت وألقت ما فيها وتخلّت إِذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ مَعَدْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْرُومِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ ضَالِّينَ عَلَيْمِ إِذَا الصِّرَاطَ yeah na